تحيي نساءهم إنّه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وَنُمَكِّنَ لهم في الأرض ونري فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين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 لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه مُوسَى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو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 ما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمن إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأمن أرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قال يا موسى إن الملأ يأتون بك ليقتلوك فخرج إن لك من الناصحين. فخرج منها قائفا يترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توج جاءت القاء قال عدى ربي أن يهديني ثواء السبيل ولما ورد ما امدينا وجد عليه امه من الناس يسكون ووجد من وبدونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال دا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَتَقَالَهُ مَا تُمْتَ وَلَا إلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُ مَا تَمْشِي عَلَى الْسَّتِحِيَاءِ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما تقيت لنا فلما جاءه وقف عليه القصص قال لا تقف نجوت من القوم الظالمين قالت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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهتَزُّ كَأَنَّهَا جِنٌّ وَلَا مُدبِّرًا وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى اقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح من لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاط أن يكذبون قال سنشد عضبك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينا قالوا ما هذا إلا هذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي آمنا على الطين فجعل لي صرحا فجعل لي صرحا لعلني أطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه من الكاذبين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 وَمَا كُنْتَ ثَائِيَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ تَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْقَوْمِ إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أنت صيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لو ل أرسلت إلينا رسول فيقولوا ربنا لو ل أرسلت إلينا رسول فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين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 بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أحدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوام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 هؤلاء يأدون أجرهما مرتين بما صبروا ويدرون بالحسنات السيئة ومن ما رزقناهم ينقصون.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 وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن التبع الهدى ما كن تختطف من أرضنا أو لم نمكّلهم حرا من آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء رزق من لنا ولكن اكثرهم لا يعلمون وكم اهلكنا من قرية دطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمْمِهَا رَسُولٍ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ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 فَمَنْ وَعَدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَّتَّعناهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 بَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الآباء يومئذ فهم لا يتسألون. فأم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 إنها رسمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيون بلايل تسكنون فيه أ فلا تبصرون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 ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن طارون كان من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 وابتغذي ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنت نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفتاد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي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 لَوْ مَا كَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا ي لِخُلْكَافٍ كِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ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 الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فَلا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدعوا مع الله الهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون